ثمانية استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك عصر السعادة في عصر السعادة كان المسلمون يعيشون في أمن وسلام لأنهم كانوا يعرفون بما أمر الإسلام لتأسيس مجتمع فاضل مثلا كانوا يهتمون بنشر العلم لأنهم قرأوا في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وكان يهتم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بنشر الكتابة والقراءة وبنوا مدرسة الصفه في عصر السعادة كان الناس يهتمون أيضا بالعدل والصدق وأكبر سبب في هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا